وَاَمْهِلْ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدًا الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 عظيم. وإذ تأذن ربكم عظيم وإلّا أثنا ربك لئن شكرتم لازيدا وَلَئِن ولئن كفرتم إن عذاب لا شديدا وقال موسى إن تكفروا أنتم فِي في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثعود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بين آتيه فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنك بِمَا بما بِهِ به لَفِي لفي شكٍ ما تدعوننا إليه مريبا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر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 الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَمَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ بل نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف لقائما وخف وعيدا واستفتحوا وقابل كل جبار عيدا تجوعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بموت وما هو بموت وبيورائه عذاب غني. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كربادٍ استثنت به ليحفي يوم العاصف لا يقدرون مما كسبوا لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال البعي. لم ترَ أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِن يشاء يذبكم ويكتب خلقاً جديداً وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوهُ لَا إِجَابِيَةَ فَقَالَ الْضُعْفَاءُ الَّذِي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 أَمْ صَدَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ فاستجبتم لي فلاتلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بنصرخكم وما أنت بنصرخني إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين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 تذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذي قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يساء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا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 زقناهم سرو على نيت من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماء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 سألتموه أئن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوب كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنه أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك وفور رحيم ربنا إن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحروم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله فَلَن نَّمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُقْطَعِينَ أَمْقَالُهُمْ لَا يَرْتَجِعُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ فيقول الذين ظلمون فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم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 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ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 السماوات وبرسول الله وبرسول الله الواحد القهر كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب